ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم مثل الذين حملوا التَّوْرَاةَ ثم لم يحملوها مَثَلُ الَّذِينَ يحمل التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا والله مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 قل إن الموت الذي تخرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترتون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الزمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم منكم إن تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وارتو من فضل الله وارتو الله والقرءات لعلكم تفلحون وإذا رأوتم أو لهوة غَيْرَ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَوَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِبِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ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 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم خشب مسنكة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قات لهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم لو أوروسهم ورأيتهم يطدون وهم مستكفرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني, لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون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 ذلك بأنه كانت تأتي من رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا, فكفر وتولوا واسترنا الله والله رمي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يزيد فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويبقين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكتبوا بآياتنا أُولَئِكَ أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد طلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوزل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم, وأولادكم فتنة انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وعطيروا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق تح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الويل والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إلا طلقتم النفاء فطلقوهن العدة من وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تجري لعل الله يحسد بعد ذلك امرا فاذا بلونا ذلهن فامسكوهن بمعروف او فاركوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يغرب به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 إن اركبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضوا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يفتق لا يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولاد حمل فانفقوا عليهن وَإِن كن أولاك حَمْلٍ فانفقوا عليهن حتى يضان حملهن فَإِن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تعاسرتم فتترفع له أخرى ينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل اللَّهُ بعد عسره يُسْرًا ففأي عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعدت الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب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 فاحتنا الأنهار طالدين فيها أبدا قد الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء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 قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أسوادهم حديدا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنبأت هذا قال الْعَلِيمُ العليل القبيل إن تتوبى إلى الله فقد ضغت قلوبكما فإن تظاهر على لي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. آتا ربه ان طلفت ان يبدله اسوادا قيرا كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات عَابِدَاتٍ ساهرات سيدات وابكر يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقولوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جال والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبذ المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين قالتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا فقانتاهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل قلنا وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب اذن لي عندك بيتا في الجنه ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومغيمه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت سجينات ربها وكتبه وكانت من الخالقين